بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على إيمان الموصلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبل الدخول في موضوعنا الذي هو موضوع هذا اليوم أشير إلى موضعين سبق المرة معنا في كتاب شرح السنة للمزني أحدهما في هامش الكتاب والآخر في متن الكتاب أما الأول ففي صفحة 84 ولعل بعضكم يكون معه شرح السنة للمزني في الهامش ذكر المحقق والإسناد عن المزني قال سمعت إبراهيم بن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا فقال له أبو النجم القزويني يا أبا إبراهيم به تقول قال نعم وبه أدين فقام إليه عاصم فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين اليوم فيضت وجوهنا هذه القصة ذكرنا أو ذكرت في كلام عليها عندما مر علينا كلام المزني رحمه الله في إثبات الرؤية لله جل وعلا لكرت أن هذا موقف مشرق ومبارك ويبيض الوجه من هذا الذي صدع بالحق في وقت ربما كان فيه موقف لبعض أهل البدع أو رواج لبعض كلماتهم فصدع بالحق ولم يبالي قال به أقول وبه أدين فقام إليه عاصم وقبل رأسه وقال يا شيخ الشافعيين بيضت وجوهنا وكنت قلت لكم كم ينبغي أن يكون هذا الموقف الذي يبيض الوجه عندما يبتل الإنسان في مجتمع أو بيئة قد راجى فيها الكلام أو راجى فيها التصوف فلا ينبغي للمسلم الذي عرف الحق وعرف الهدى أن يجاري أهل الأهواء في أهوائهم أو أهل الباطل في باطلهم ولكن يكون حكيما رفيقا مبينا للسنة حريصا على نفع الناس لا يكون مجاريا أهل الأهواء في أهوائهم وقوله هنا فقال له أبو نجيم القزويني يا أبا إبراهيم المقصود بأبو إبراهيم المزني اسماعيل بن يحيى المزني صاحب شرح السنة فهو الذي حصل منه هذا الموقف الذي يبيض الوجه فقال لها القزويني يا شيخ الشافعيين بيضت وجوهنا أو قال له عاصم قام له عاصم وقبل رأسه يعني أحد الحاضرين وقال يا شيخ الشافعيين بيضت وجوهنا فهذا موقف للمزني رحمه الله ولعلكم تذكرون في المقدمة التي بدأت بها ذكرت مواقف ونماذج كبيرة تبيض الوجه لأئمة الشافعية وكنت ذكرت لكم أكثر من عشرين نموذجا ومن هذه النماذج التي ذكرتها المزني وكتابه شرح السنة فيمكن أن يضاف هناك موقفه هذا المشرق الذي يبيض الوجه ولو سمت همة مع طلبة العلم للتتبع أمثال هذه المواقف التي تبيض الوجه في بيان السنة والنصح للناس بيانها لحصل خير عظيم ونفع كبير وفائدة كبيرة. الأمر الثاني في الصفحة التي تليها صفحة 85 عند قول المصنف رحمه الله والإمساك. عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا قوله والبراءة هي بالكسر معطوفة على الإمساك وليست بالضم معطوفة على تكفير وليست بالضم عطفا على الإمساك فقوله والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة يعني والإمساك عن البراءة والإمساك عن البراءة ليست بضم الإمساك وإنما بكسبها كما هو مثبت عند المحقق وقوله هنا والإمساك آآ آآ عن تكفير أهل القلة والبراءة منهم فيما أحدثوا يعني والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا وهذا يتعلق بمن أخطأ من أهل السنة أو وقع في, في زلة أو هفوة او خطأ في الفهم او نحو ذلك فامثال هؤلاء يمسك عن البراءة منهم ما يقال في مثله نحن نبرأ منه او انا بريء منه لان هذا خطأ وكما قال الذهبي وغيره لو ان كل واحد من اهل السنة اخطأ برئنا منه ما بقي لنا احد لان كل يخطئ كل يخطئ فإذا كان كل من أخطى نتبرأ منه لا يصف لنا أحد ولا يقال لنا أحد فهذا معنى قوله والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا هذا شيء آخر إذا كان تدع ضلالا وأقام دينه على قواعد أهل البدع ومخالفة السنن ورد النصوص ونحو ذلك مما عليه أهل البدع فمثل هؤلاء يتبرى الإنسان منهم ومن طريقتهم الآن نأخذ كتاب عقيدة الشافعي للبرزنجي البرزنجي له عدة مؤلفات من ضمنها أو من أشهرها كتابها الإشاعة في أشراط الساعة وكتاب يحقق في قسم العقيدة في رسالة علمية وكتابه هذا الذي بين أيدينا كتاب مختصر ونافع جدا في العقيدة سماه عقيدة الإمام الشافعي أو عقيدة الإمام ناصر الحديث والسنة محمد بن إدريس الشافعي ومؤلف هذه الرسالة هو محمد الرسول البرزنجي الحسني المتوفى سنة 1103 سنقرأ المتن قراءة سريعة ولن يكون هناك شرح له هي كلمات واضحة لهذا الإمام ولكن ربما أعلّق تعليقات خفيفة وسريعة لننهي هذا الكتاب في هذه الجلسة ولنقف أيضا على هذه الآثار المباركة للإمام الشافعي رحمه الله التي قام بجمعها البرزنجي رحمه الله في هذه الرسالة القيمة نعم أريد أستر... بسم الله الرحمن الرحيم أريد أن أنبع على الطلاب أنه قد لا يكون هناك وقت بقراءة الأسئلة التي ستكتب اليوم لأننا سنقرأ الأسئلة التي كتبت في الأمس بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الخصوص سيئنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين في يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه نبذة من اعتقاد إمام المسلمين وسيد المجتهدين الإمام القرشي المطلبي ابن عمي سمي ابن عمي سيدنا محمد من النبي العربي ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن يزيد الشافعي رضي الله عنه ورحمه ورحمنا به آمين انتخبتها من كتبه بروايات اصدقات بروايات اصدقات الحفاظ الأثبت من أصحابه مطابقة للكتاب والسنة طاعنة صدور أهل الأهواء بالنبار والأسنة ودافعة وسواس الخناس المؤسس في صدور المؤمنين من الإنس والجن هي لمحاربة جنود شيطان بدع أعظم عدة وأحكم درع وجنة جرت عادة المصنفين في مقدمة تصانيثهم ذكر سبب التصنيف والدافع عليه. فالمصنف هنا رحمه الله ذكر أن هذه الرسالة بذل جهدا في انتقابها وجمعها من الكتب الموثوقة والمعتمدة بروايات أصدقاء الحفاظ الأثبات من أصحاب الشافع رحمه الله مطابقة للكتاب والسنة وقصد بجمع هذه الآثار عن الإمام الشافعي أن تكون هذه الآثار بين يدي طلاب العلم طاعنة صدور أهل الأهواء بالنبال والأسنة خاصة من ينتسبون للإمام الشافعي وهم يخالفونه وابتلوا بعلم الكلام وبدع المتكلمين ممن حذر إمامهم الشافعي ومن من ينتسبون إليه منه أسد التحذير وسنقف هنا على آثار كثيرة جدا نقلها البرزنجي عن الشافعي رحمه الله في التحذير من علم الكلام ومن الغرائب والغرائب جمة أنك تجد كتب كثيرة مؤسسة على علم الكلام وعلى طرة الكتاب يقال تصنيف فلان الشافعي تصنيف فلان ابن فلان ابن فلان الشافع كتب كثيرا من هذا القبيل ويمؤسسه على علم الكلام وإذا قرأنا ما نقل عن الشافع رحمه الله نجد نقول كثيرة جدا في التحذير عن علم الكلام والنهي عنه بل قال رحمه الله لو أن أحدا أوصى بمال لأهل العلم قال لا يعطى منه المتكلمون لأنه ليسوا أهل علم ومع ذلك ترى من ابتلي بعلم الكلام من يصنف فيه التصانيث الكثيرة وعلى طرة كتابه ينسب نفسه للشافعي والشافعي بريء من الكلام وأهله فإذن هو جمع هذه الآثار حتى يقف عليها المسلمون عموما وطلاب العلم عموما وبخاصه أيضا من ينتصبون إلى مذهب الشافعي ليروا أقواله وأذكر أن في بعض المناسبات وفي بعض المجتمعات التي مررنا بها وفيها منهم من الشافعية وفي الدروس أنقل لهم من كلام الشافعي وأقواله فكانوا يندهسون ويتعجبون لأن هذه الأقوال العظيمة والكلمات المباركة حجبت عنهم ووضع بين أيديهم زبالات المتكلمين وحسالات أدهانهم ولم يوضع أمام الناس هذه النقول الثمينة والكلمات الرصينة والأقوال المحققة لهذا الإمام بل حجبت وغيبت عنهم فكنت أذكر لهم هذه الآثار أثراً تلو الآخر لأكثر من مناسبة فيتعجبون ويقولون أين نجد أقوال الشافر؟ وهم شافعيين فإن نجد أقوال الشافعي نعرف عرف العقيدة التي كان عليها ولا عرف النقول التي تؤثر عنها في العقيدة وإنما أعطوا متون متأخرة بنيت وأسست على علم الكلام وأوهم العوام أن هذه عقيدة الشافعي وحقيقة الأمر على خلاف ذلك فإذا هذا موقف من البرزنجي مشرق يبيض الوجه لمعالجة هذه المشكلة عموما وعند الشافعية على وجه الخصوص أراد أن يبرز هذه النقول عن الشافعي رحمه الله لماذا أراد أن يبرزها قال طاعنة صدور أهل الأهواء بالنبال والأثنة ودافعة وساوس الخناس الموسوس في صدور المؤمنين من الإنس والجن هي لمحارمة جنود شيطان البدع أعظم عدة وأحكم درع وجنة يعني كأنه يقول, له يقول له لطالب العلم إذا أردت أن تأخذ معك سلاح أن تأخذ معك سلاح لمجابهة أهل الباطل تحتاج إلى هذا الكلام من القيم رحمه الله لما جمع أقوال السلف في, في, في الرد على أهل الأهواء فيما تعلق بعلو الله سمى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية والجيوش هي نقول وأقوال للسلف رحمهم الله في إغطال باطن هؤلاء ومنهم من يسمي الكتاب الصارم المنكس السيف المصلول إلى آخره وكلها عدة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقاويل السلف المبارك النافعة في هذا الباب إذن هذا هو الغرض من تعليف هذا الكتاب هو غرض مبارك وقصد النافع ونسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفه عليه أعظم الثواب قوله رحمه الله عندما ذكر الشافعي رحمه رضي الله عنه ورحمه ورحمنا به هذا من التوسل الممنوع هذا من التوسل الممنوع لم يشرح التوسل إلى الله عز وجل بالأشخاص لا بالأنبياء ولا بغيرهم وإنما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته لتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أما التوسل بالأشخاص والذوات والجاه ونحو ذلك فهذا مما لا يشرح فالمناسب أن يقول رضي الله عنه ورحمه ورحمنا معه أو نحو ذلك نعم قال المصنف رحمه الله القدمات الأولى قال الشافعي رضي الله عنه ما تقرب العبد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم الله عنه حرملة بن يحيى قوله ما تقرب العبد إلى الله بعد ما عليه بشيء أفضل من طلب العلم المراد بالعلم هنا علم الذي الل هو الفرض الكفائي وليس الفرض العيني أما الفرض العيني فلا يمكن للعبد أن يؤدي ما افترضه الله عليه إلا بعد أن يتعلمه العلم به مقدم العلم بالفروض مقدم ولا يمكن أن يؤدي الإنسان الفرائض إلا إذا, إلا إذا تعلمها، وهذا معنى قول أهل العلم العلم قبل القول والعمل قال الله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله فإذا تعلم الإنسان الفرائض وعمل بها فليس هناك شيء يتقرب به إلى الله أعظم من طلب العلم وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة رواه عنه الربيع بن سليمان هذا يوضح الكلام السابق نعم وقال من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم وهذا فيه فضيلة العلم على المتعلم في الدين والدنيا فيه بركة على الإنسان في دينه ودنياه لكن ليس معنى هذا أن يكون قصد الإنسان في طلب العلم لم يرد الشافع رحمه الله أن يكون قصد الإنسان في طلب العلم الدنيا بل العلم عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فلا يطلب العلم للدنيا لكن من بركة العلم أنه سبب للخير على العبد في دينه ودنياه أما العلم عبادة يطلب بها الدار الآخرة وثواب الله سبحانه وتعالى نعم وقال العلم إن لم كل كلك لم يعطيك بعضه وهذا فيه أن العلم يحتاج إلى صبر وأن تعطيها من وقتك الكثير حتى تحصل منه القليل فلا تنال منه قليله إلا إذا عطيته الكثير من وقتك نعم وقال في كتاب الرسالة حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار منه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى فيه فإنما الأعمال بالنية والرغبة إلى الله تعالى بالعون العون فإنه لا يدرك خير إلا بعونه وهذه جملة مباركة تحتها أمور كثيرة جدا ينبغي أن لا تغيب عن طالب العلم في سيره في الطلب وقصده في الطلب والوسائل التي تعينه على الطلب فنبه على أمور عظيمة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتحل بها حتى يبلغ فيه غاية قال حق على طلبة العلم غلوغ غاية جهده أي بدل الجهد في العلم في الاستكثار منه وتحت قوله. لا يقف الإنسان عند باب أو عند مسألة أو عند كتاب وإنما يستكثر من العلم ويبذل جهده في ذلك والصبر على كل عارف دون طلبه وطالب العلم لا شك أنه في طلبه من العلم تعرض له عوارض كثيرة تصرفه عن طلب العلم يقول الشيخ حافظ رحمه الله يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد بصرت ورب لوحي والقلم لا تبغي به بدلا وحقيقة أن طالب العلم إذا مشى في طلب العلم تعرض له عوارض وتأتيه بداء كثيرة تثنيه عن الطلب وتقطع عن المواصلة فينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذه القضية وهي ألا تأتي عوارف تقطع عليه مواصلته في الطلب وقد رؤي الإمام أحمد إلى آخر أيام حياته وهو يراجع العلم ويراجع مسائله ويكتب الحديث فقيل له في ذلك فقال من المحبرة إلى المقبرة وهذا سنة العلماء وطريقتهم لا يتوقف عن الطلب لوقت أو في زمن معين وليست الأمور العارضة تصرفه عن المواصلة في الطلب هذا تنبيه مهم للشافع رحمه الله قال وإخلاص النية لله فيه أي أن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله ويعين على ذلك علم المسلم أن العلم عبادة أن طلب العلم عبادة والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من العابد إلا إذا خلصت لله وابتغى بها وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال فإنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية أي أن العلم قد يطلب الشهرة قد يطلب السمعة قد يطلب الرئاسة قد يطلب لثواب الله والدار الآخرة وليس من ذلك نافع إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. ثم أمر آخر قال والرغبة إلى الله تعالى في العون يعني أن تكون يا طالب العلم دائما مستعينا بالله طالبا منه العون والتوفيق والسداد وأن يمنحك العلم النافع وأن يهديك العمل الصالح فتكون دائما طالبا من الله سبحانه وتعالى العون قال فإنه لا يدرك خير إلا بعونه أي بعون الله سبحانه وتعالى هذه جملة قصيرة لكن تحتها معاني عظيمة جدا ولعلنا يعني كل واحد منا يعطيها مساحة من وقته يتأمل فيها ويراجع ويتذكر في دلالاتها فهي جملة مليئة بالفوائد التي ينبغي أن يكون متحليا متصفا بها طالب, طالب الحلم وحتى أيضا من المناسب لكم خاصة في المجتمعات الشافعية مثل هذه المقدمات والكلمات تنقى كلام الشافعي ويعرض للناس كلام عليه نور وعليه سنة وفيه في بركة فينقل للناس ويوجهون للخير من خلال هذه الكلمات المباركة نعم الثانية قال ذكرية الساجي كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمر بالنظر بالفقه وينهى عن الجدال في الكلام كان الشافعي رحمه الله يأمر بالنظر في الفقه يعني اتفقه في الدين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أن يتفقى عن الإنسان في دين الله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن الجدل في الكلام يعني الخوض في الجدل والخصمات والكلام كان الإمام الشافعي رحمه الله من أشد الناس نهيا عنه ومنعا منه نعم وقال يونس بن عبد الأعلى فنعت الشافعي يقول لا يبتلي الله المرأة بكل ما نهى الله عنه ما عب الشرك غير له من النظر في الكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننته قط هنا يتكلم الشافعي عن حال المتكلمين وما يجني عليهم علم الكلام عن معرفة بهم فيقول يقول أن يعني عند هؤلاء على أشياء ما ظننت أنها يقولها مسلم أو أنها توجد وهذا من جنائة علم الكلام على أهله وغرضها الشديد على المشتغلين به أنه يوصلهم إلى نهايات مؤسفة ونتائج سيئة والعياذ بالله فلعلمه بعلم الكلام أو لمعرفته بعلم الكلام وما يجر إليه من أخطار وأضرار كان من أشد الناس نهيا عنه حتى إنه قال كما سمعنا لأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عاد الشرك خير الله من النظر في علم الكلام نعم. وقال قال الشافعي لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام. قال فقلت له ما تدري ما كان يقول صاحبانا يعني مالكا والليث قال لو رأيت صاحب لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لو لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته قال لقد قصر ولكن لو رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته هذا كله يدل على علم هؤلاء الثلاث بما عليه هؤلاء من الزير ما عليه الصحاب الكلام من الزير فيقول لا لا تغتر به لا تغتر به فا يونس بن عبد الأعلى رحمه الله لما سمع الشافعي يحذر من من علم الكلام هذا التحذير أراد أن يؤكد موقف الشافعي وأن يدعمه بموقف شيخه مالك لأن مالك بن أنس هو شيخ للشافعي وكذلك قول الليث بن سعد فأراد أن يؤكده. يعني يؤكد هذا الموقف الشديد من الشافعي ضد المتكلمين فنقل له ما سمعه من مالك والليل قال لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته هكذا قال مالك والليل فمن شدة علم الشافعي بزير هؤلاء وخطورتهم وأن الإنسان يعني مهما فعلوا لا يبالي بهم ولا يأمن ناحيتهم قال لقد قصر يعني مالك والليل لقد قصر بل لو كان رأيت يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته فلا تأمن ناحيته وكان من الناس خدعوا مثل هذه الخزعبلات والفرهات والأضالي ودرجت فيهم ومشت ونفقت عندهم أباطيل أهل الباطل بمثل ذلك فيقول السافع رحمه الله لا تأمن ناحيته حتى لو تراه يطير بين السماء والأرض لا تأمن ناحيته وأيضا هذا كما أن فيه تحذير من باطل علم الكلام ففيه تحذير من باطل المتصوفة وسلوكة وأهل التصوف يحصل منهم هذا وقد يوجد تعلم منهم من يطير على الهواء أو من يكون على جذع نخله ويطير ويراه الناس يطير فعلا وتكون الذي التي تطير به الشياطين لتضل به الناس عن الحق والهدى فلا يشهد معهم جماعة ولا يقوم بطاعة ولا يعرف بفضيلة ثم يعدونه من الأولياء لماذا؟ لأنه يطير في الهواء وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن مثل هؤلاء يحصل منهم هذا الطيران مثل هؤلاء لو قرأت عليه آية الكرسي بالصدق لسقط لأن الشياطين تهرب من قوارع القرآن ولا سيما آية الكرسي يقول فإذ إذا عليه آية الكرسي بصدق يقول يسقط لأن الشيطان التي تقي الشياطين التي تقله تقله وتطير به تهرب ولا تصمد أمام التوحيد. ولهذا مثل هذه الأباطيل هي في الحقيقة كما أشار لذلك شفتمان لا تروج إلا إلى ضعف التوحيد في البلد أما إذا قويت التوحيد وقويت براهينه وقويت حججة تهرب هذه الأشياء نعم وقال ابن أبي الحكم سمعت الشافعية يقول أو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد وهذا من التحذير أيضا عن الشافع رحمه الله من علم الكلام يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد وهذا يدل على أن علم الكلام خطير على الناس ولكن الذين دخلوا فيه وولجوا فيه آآ آآ آآ آآ لم يعرفوا حقيقته عند الدخول وربما يكون بعضهم سمع تحذيرات الثلاث لكنه ما استجاب لها وقال لا حتى أنظر بنفسي وأرى حقيقة الأمر مثل ما حصل للغزالة صاحب إحياء علوم الدين تكلم في كتابه إحياء علوم الدين كلاما عجيبا في ذم الكلام تكلم كلاما عجيبا في ذم الكلام حتى إنه قال بالحرف الواحد الطريق إلى معرفة الحق من خلال علم الكلام مسدود ما يمكن تفصل إلى من طريق علم الكلام و و و وبالغ في ذم علم الكلام إلى أن قال ولو سمعت هذا الكلام من محدث يعني من رجل من علماء الحديث لقلت الناس أعداء ما جهلوا لأن الحديث أهل الحديث يجهلون علم الكلام فذنبهم له مبني عن الجهل لكن يقول خذ هذا الدم من شخص تبر علم الكلام وبلغ فيه غايته ووصل إلى نهايته وصل إلى هذه النتيجة يقول فقد دخلت في علم الكلام ولم لم يعني أصلي لكلام أئمة الإسلام في النهي عنه إذن هو كان سمع مثل هذه الأقوال قبل أن يدخل يقول فلم أصلي ودخلت في علم الكلام حتى وصلت غايته وتبين أن الطريق إلى الحق مسدود أن الطريق إلى الحق مسدود من خلال هذا العلم هذا هذا قاله في كتاب إحياء علوم الدين ثم إذا جئت إلى كتاب إحياء علوم الدين باب العقائد إيش المنتظر أن يكون مع هذا الكلام القوي في ذم علم الكلام التحذير من المنتظر أن ترى كتاب العقائد كل آياته حادث لأن الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام ماذا مسدود؟ فالمنتظر أن ترى آيات وأحاديث فلا يم... لا تملك تملكك الدهشة عندما تقرأ كتاب العقائد مسائل علم الدين كله علم كلام ومسل وأ... لهذا برجل جاءنا وقال لا تذهبوا من هذا الطريق إلى مكة لأن مشيت فيه مسافة طويلة جدا 200، 300، 300 كيلو وجدت أن مسدود فلا تذهبوا معه ثم بعدها في قليل أخذ بأيدينا وقال تعالوا أذهب بكم إلى مكة من نفس الطريق الذي أخبرنا بأنه وصل إلى النهاية ووجد هو مسدود هذا هذا مثال يوضح لكم القضية وهذا حقيقة بثلا والإنسان يحمد الله على العافية. وخاصة الذي في أول الطلب يبتعد عن هذه الأمور و... و... ويعتصم الكتاب والسنة وينزم كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف المباركة الش... الغزالي يقول خليت آ... نسيت لقبة لكن يقول خليت أقوال أهل الإسلام وكلامهم علوم مرأة ظهري ودخلت في علم الكلام وكان وقف على مثل هذه الأقاويم للسلف لكن ما وقف عندها ودخل بنفسه وتعمق إلى أن وصل إلى نهاية علم الكلام وتبين له أن الطريق مسدود ومغلق نعم وقال العلم بالكلام جهل وقال العلم بالكلام جهل وأيضا تروى هذه عن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يقول العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم العلم بالكلام جهل يعني تعلم علم الكلام ليس تعلم للعلم وإنما هو نوع من الجهل والجهل بالكلام علم يعني كونك تعرف أضرار علم الكلام وتدمه وتحرر منه فهذا نوع من العلم هذا معنى قوله والجهل بالكلام علم نعم وقال إذا أوصي بشيء للعلماء لا يعطى للمتكلم إذا أوصي بشيء للعلماء يعني أوصى موص بمال أو شيء وقال هذه للعلماء لا لغيرهم قال لا يعطى المتكلمون المتكلمون لا يعطون لأنهم ليسوا علماء فهذا يفيدنا أن المتكلمين عند الشافعي ليسوا علماء ليسوا من العلم نعم وقال ما أريد أحد بالكلام فأفلح وقال ما أريد أحد بالكلام بأفلح هي تروى مرتد أحد بالكلام بأفلح يعني ما جعل أحد الكلام رداء له وانشغل به ونال منه الفلاح فالفلاح لا ينال من علم الكلام وإنما الفلاح ينال من لزوم كتاب الله وسمة نبيه وقرأ قول الله سبحانه وتعالى أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ينفقون والذين يمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فالفلاح ينال من الكتاب والسنة أما الذي يدخل في علم الكلام يريد من خلاله الفلاح لا يفلح وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي لأن يلقى لأن يلقى الله لأن يلقى, لأن لأن يلقى, الله, العبد لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهواء وهذا أيضا من التحذير من الأهواء عموما ومن أن الكلام على وجه الخصوص وأن العبد لأن يلقى الله بكل ذنب ما خل السرك يعني ما دون السرك خير لهم من أن يلقى الله بشيء من الأهواء وهذا فيه تنبيه من الشافعي أن الأهواء والبدع أخطر من الذنوب أن الأهواء والبدع أخطر على الإنسان من الذنوب والمعاصي قال الربيع رأيت الشافعي نازلا من الدرجة فقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورون بخير وإما أن تقوموا عنا وهذا فيه أيضا عدم حبه ورضاه عن علماء الكلام والمشتغلين بالكلام وعدم رغبة في مجالستهم فلما رأى هؤلاء المشتغلين بالكلام بالخصومات قال لهم إما أن بخير وإما أن تقوموا عنا يعني كان, إن كان ستبقون على هذه الطريقة فلا تجالسونك إن أردتم مجالستنا جالسون بخير والخير لا يكون إلا في القرآن والسنة ليس بالكلام والاهواء. وقال أبو ثور والكرابسي سمعنا الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وهذه عقوبة المشتغل بعلم الكلام عند الشافع رحمه الله التي يرى أنه حقيق بها ومستحق لها أن يضرب بالجريد أي جريد النخل ويحمل على الإبل ويطاف بهم في العسائل والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وأقبل على الكلام وهنا أصير إلى أن الكلام الذي ذمه السلف هو الخوض في الدين بغير طريقة الأنبياء والمرسلين طريقة الأنبياء والمرسلين الكلام في الدين بالوحي قل إنما أنذركم بالوحي يذكر الحكم أو الحقيقة بالدليل فالخوض في الدين بغير طريقة الأنبياء والمرسلين أي بالعقول المجردة والآراء الصرفة فهذا هو الكلام الذي ذمه السلف والسلف عندما ذموا الكلام لم يذموا مجرد التكلم وإنما ذموا خوض الإنسان في الدين بغير طريقة المرسلين كالذي يتكلم في أسماء الله وصفاته بعقله المجرد أو كذلك كالكلام الذي أنشأت به البدع أو به الضلالات أو نحو ذلك فهذا هو الكلام الذي ذمه السلف رحمهم الله نعم. الثالثة قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعية يقول إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها إذ القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العد فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر وأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ثم دخل في المقدمة الثالثة والكتاب يتكون من ثلاث مقدمات المقدمة الأولى في فضل العلم والمقدمة الثانية في دم علم الكلام والمقدمة الثالثة في ذكر تفاصيل المعتقد فيما ينقله البرزنجي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله ولعلنا نلاحظ أن البرزنجي ليس له كلام وكلها نقول جاء بها من الكتب المعتمدة عن الإمام الشافعي رحمه الله والمحق في الكتاب الشيخ محمد الخميس زاد هذا الكتاب حسنا بتوثيق هذه النقول من مصادرها وإحالتها إلى مراجعها والتعريف بروات هذه الآثار عن الشافعي من تلاميذه والروات عنهم ممن جاء ذكرهم في هذا الكتاب فهذه المقدمة الثالثة بدأ ينقل فيها البرزنجي رحمه الله عن الشافعي أقواله في العقيدة فذكر أولا قول الشافعي في الصفات وطريقته فيها في أسماء الله وصفاته قال إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمة لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها هذه الطريقة أن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ليس أمام الإنسان إلا الإيمان بها إذا القرآن نزل بها وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مثل قول الإمام أحمد ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث قال وصف عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه العدل فيما يرويه عنه العدل فإذا جاءنا بالأسانيد الصحيحة العدل عن, عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنتلقاه بالقبول وهذا أيضا في رد على المعتزلة في قولهم لا يؤخذ في العقائد بأخبار الآحادة قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر إذا قامت عليه الحجة بثبوت هذا الاسم أو ثبوت هذه الصفة وجهد ذلك يكون كافرا أما قبل بلوغ الحجة فلا يكفر حتى يبين له الهدى وتزال عنه الشبهات نعم قال إن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقة ذلك ب... مما يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية مما مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية أو الرؤية هنا. مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية ولا يكثر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه إن كان الوارد بذلك خبرا؟ يقوم في الفهم مقام المشاهدة يقوم, يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نبه الشيخ الشافع رحمه الله على بطلان التكييف وأنه لا سبيل إليه قال لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية لا سبيل إلى معرفة الكيفيات وأما المعاني معلومة وإذا كان إنسان جهل لا يكفر إلا إذا انتهى إليها الخبر وقامت عليه الحجة نعم قال الشافعي في كتاب رسالة الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنها عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف خلقه يصفه نعم وفوق ما يصف خلقه وفوق ما يصف خلقه وفوق ما يصفه خلقه أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعذ جلاله واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به واستهديه, وأستهديه بهداه الذي لا يقل من أنعم به عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وخيرته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه يفتح رحمته وختم نعم وختم بنبوته وختم بنبوته نعم المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه يفتح رحمته وختم نبوته وختم نبوته وختم وخت نعم وختمي وختم بنبوته نعم وختم بنبوته فصلّ الله عليه كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلّ الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد قال الش لا هنا الشافع رحمه الله يعني هذا استهلال لكتابه ومقدمة لكتابه الرسالة. وصدر هذا التقديم ببيان الموقف الحق في أسماء الله وصفاته الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنها عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه فهذا الاستهلال فيه تقرير المعتقد الحق الذي عليه الشافع وعليه الأئمة السلف رحمهم الله في باب الاعتقاد والكلمة التي وقفنا عندها تحتاج إلى شيء من المراجعة نعم. قال الشافعي نعم. قال الشافعي كما روى عنه يونس بن عبد الأعلى وابن هشام البلدي وأبو, ت... وأبو ثور وأبو شعيب وحرملة والربيع بن سليمان والمزني وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض مسوقة الرواياتهم... رواياتهم نفاقا واحدة القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم رأيتهم الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله مثل سفيان وأل... بن, بن, بن عيينة ومالك وغيرهما الإصرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ومن ذلك أن لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأن له تعالى وجها بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له سمعا وبصرا بقوله وهو السميع البصير وأن له عينين بقوله تجري بأعيننا وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال إنه أعور وإذا وإن ربكم ليس بأعور وأن له كلاما بقوله وكلم الله موسى تكليما وبقوله حتى يسمع كلام الله وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأن الكلام في النقب والصوت بدعة انظر إلى هذا الكلام العظيم الإمام الشافعي رحمه الله ورواه عنه جمع من تلاميذه كما شار إلى ذلك البرزنجي رحمه الله وهذا المتن متن مختصر متن مختصر وجمع أنواع التوحيد الثلاثة تحدث فيه الشافعي رحمه الله عن ما يتعلق بتوحيد العبادة. والربوبية وأسماء الله وصفاته وذكر فيه أصول الإيمان فهو مثل مختصر لكن جامع ووافي لأصول المعتقد ومثل هذا مثل الجامع المختصر من المناسب إشهاره من المناسب إشهاره ونشره مثل كان عندك في البلد مثلا مجلة تنقل هذا الأثر تحيل إلى هذا الكتاب وتحيل أيضا المراجع الأخرى وتعلق عليه تعليقات خفيفة فهو مثل يعني مختصر عن الإمام الشافعي لكنه فيه خلاصة بديعة جدا لعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي أمور الإيمان نعم قال إنما خلق الله الخلق بكن فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق نعم هذا كلام واضح إنما خلق الله الخلق بكن فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بكن يعني هذا يرد على مقايلين بخلق الكلام فهذا فه استدلال واضح من الشافع رحمه الله أريد أن أقف هنا وقفة أخشى أن أنسى فأنا أريد أن وكلف ال الإخوة الكرام بثلاثة بحوث ثلاثة بحوث هي مشروع لك في إجازة الصيف تستفيد فيه من وقتك وتنتفع به نفعا عظيما المشروع الأول ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح في كتابه هذه في كتابه الجواب الكافي في كتابه الجواب الكافي في الثلث الأول من الكتاب قال إن للإيمان ما يقارب من المئة فائدة جاءت في القرآن قال للإيمان مئة فائدة أو ما يقارب المئة فائدة جاءت في القرآن وذكر هو من هذه الفوائد. أو الثمار للإيمان قرابة الخمسة عشر فائدة ومن خلال تتبعه لآية القرآن قال إنها تطارب المئة فائدة وكل فائدة نقرونه بالدليل مثلا من فوائد الإيمان دفاع الله عن المؤمنين قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمن من فوائد الإيمان حصول المودة له في قلوب الناس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى من فوائد الإيمان الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فمن نحينه حياة طيبة فوذكر قرابة 15 سأريد أن يكون هناك مراجعة للآيات في القرآن الكريم واستخراج فوائد الإيمان وكل فائدة تذكر معها، مع، يذكر معها دليل واحد من القرآن إلى أن نصل إلى مئة فائدة فهذا فيه فيه نفع عظيم البحث الثاني ابن القيم في, في كتابه حاد أرواح أو الوابن الصيب ذكر أن الأذكار الواردة في النوم أنواع الأذكار الواردة في النوم تقارب الأربعين تقارب ال40 ولم يعددها فارغب ان ان ان تجمع هذه الاذكار الاذكار الوارده في النوم تجمع وترتب وترقم وتخرج باختصار ويكتفى بنقل حكم بعض ائمه هذا الشان في في هذه الاحاديث الأمر الفائدة أو البحث الثالث أريد تخريج لهذا النقل عن الشافعي الذي قرأناه الآن وايضا بحث عن مراجعه ومصادره وبعضها يمكن ذكره المحقق مع شرح مختصر له مع شرح مختصر له هذا المشروع بحث أبترحه على الأخوان في هذه الإجازة و. في بداية العام الدراسي من اكتملت ويسر الله له اكتمال هذه البحوث الثلاثة ليس بعضها من تيسر له اكتمال هذه البحوث الثلاثة فأرجو منه تكرما مشكورا ماجورا أن يهديني نصفة من هذه البحوث الثلاثة حتى استفيد منها وأيضا له عندي هدية وأسفر الله عز وجل للجميع التوفيق نعم قال ويقال كان الله وكان كلامه أو كان الله ولم يكن كلامه فمن أقر بأن الله كان حيث كان قبل الفعل وكان, وكان كلامه فمن أين له الكلام فمن أين له الكلام بأن في في أن كلام الله سوى الله أو غير الله أو دون الله وأنه تعالى يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم هنا فيما و... يتعلق بالكلام العل السافعي يعني أراد أن يبطل قول بعض أهل البدع والضلال أن الله عز وجل صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا أو متكلما بعد أن لم يكن متكلما وأنه كان قادرا على الكلام والسعل بالقوة أما في الأزل لم يكن فعالا ولم يكن متكلما وأنه تعالى يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم الذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله وهو يضحك عليه وأنه له يدين بقوله تعالى بل يداهما وأن له يمينا بقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه وأن وأنه وأن له أصابع بقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب ما من قلب إلا وهو بين إثبان من أصابع الرحمن وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب تعالى فيها قدمه قدمه يعني ذهنه وأنه فوق العرش بقوله تعالى ثم استوى على العرش بقوله الرحمن على العرش استوى وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بخبر الرسول, بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث ونحن نثبت هذه الصفات وننفت تشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى عن نفسه تعالى, عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير النفسه الله... تعالى ذكره نعم. وأن الله تعالى يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإنه دلالة على أنهم في حال الرضا غير محجوبين وأن أولياء الله تعالى يرونه على صفته وأنهم لا يضامون في رؤيته يعني لا يشكون وأن لله تعالى إرادة وأنه لا يكون إلا ما أراده عز وجل وقضاه وقدره وأن المشيئة له دون عباده بقول الله تعالى وما تشاءون إلا إن يشاء الله فأعلم خلقه أن المشيئة له وأنشد وما شئت كان وإلا وإن لم أشأ وما شئت, لم تشأ وما, وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علم ففي العلم يجري الفتاوى المسلم كل هذا يعني يراجع في المصادر قد يكون كل هذا مثل واحد فهذا كل يحتاج البحث إلى مراجعة المصادر التي فيها رواية هذا النقل عن السافعي، فينظر وإلى أين ينتهي النقل ويكون البحث في هذا كله نعم. قال وأؤمن بالقدر خيره وشره وأربعة بقضائه وقدره وأن القدر خير وأن القدر خيره وشره من الله تعالى. وأؤمن بإرادته تعالى وأؤمن بإرادته تعالى خيره وشره جميعا وهما مخلوقان لله مقدوران على العباد من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمناً وقال إن المعتزلة إذا سلم العلم خص إذا سلم علم خصموا خصموا هذا معنى قوله أيضاً ينقل عنها يقول جادل القدرية في العلم فإن أثبتوه فصموا وإن جهدوه كفروا ولم يرضى الله الشر ولم يأمر به ولم يحبه بل أمر بالطاعة وأحب وأحبها ورد كما, كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر نعم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الجنة والنار حق وهما مخلوقتان وأن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والميزان وأن, وأن, وأن عذاب وأن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والحساب والحوض والشفاعة والصراط حق وأن الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يجزي العباد بأعمالهم. ولا أكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر وأوكيلهم إلى الله عز وجل ولا أنزل المحتل من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أنزل المحتل من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه ولا المسيء بإساءته النار خلق الله الخلق على ما علم وعلى ما علم أراد وكل ميسر لما خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث وانشد خلقت العباد على, على ما خلقت على علمت ففي العلم يجري الفتاوى والمثل خلقت العباد على ما علمت نعم. خلقت العباد على علمت ففي العلم يجري الفتاوى والمثل على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أنت وذلك لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن قال وأعرف حق أسلف الصالح الذين اختارهم الله تعالى لشعب نبيه صلى الله عليه وسلم وأخذ بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم كبيرهم وصغيرهم فتلك دماء فتلك دماء طهر الله يدي طهر الله يدي منها فلا أريد أن أخلط لساني وأتوالأهم وأستغفر وأستغفر لهم ولأهل الجمل وسفيين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين وأرى المسح على الخفين في الحضر والسفر والجهاد مع كل بر وفاجر وصلاة الجمعة والعيدين إلى يوم القيامة والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. ولا يخرج ولا يفرج عليهم بالسيف والخلافة في قريش وأن قليل ما أكثر كثيره خمر وأن المتعة حرام وأوصي بتقوى الله و و وأوصي وأوصي وأوصي بتقوى الله وأوصي بتقوى الله عز وجل ولجوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك البدع. وترك البدع والأهواء بها وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم فهم الخلفاء الراشدون وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفي رواية ثم عمر ثم عثمان ثم علي وخلافة أبي بكر حق قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بالدلاله المجمع عليه من كتابه قال الله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعوا إلى قول أول بحث شديد الآية فإن القوم كانوا بني حنيفة فإن القوم إن إن كانوا بني فإن فإن القوم إن كانوا بني حنيفة فهو فهو تولى قتالهم ودعا اليه وان كانوا فارس فعمر تولى قتالهم وهو المستخلف له نعم وقال اجمع الناس على خلافه ابي بكر واستخلف ابو بكر عمر ثم جعل عمر ثم جعل عمر الشوره الى سته على ان يولوا واحدا منهم وذاك أنه طروا الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أبي السماء خيرا من أبي بكر هو اللوه رقابهم وأنشد وإن أبا, وإن, أبا وإن أبا بكر خليفة أحمد وإن أبا بكر خليفة أحمد وكان أبو حفص على الحق يحرس وأشهد ربي أن وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص أئمة حق يهتدى بهداهم لح الله من إياهم يتنقص فما لعتاس يشهدون سفاهة وما لسفيه لا يحيص فيخرص وفي رواية فما لغوي لا يخاف فيخرص وأنشد إذا نحن فضلنا عليا فإننا موافق بالتقدير عندنا عند فقبل أبي ذكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري عند ذكري للفضل فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما فلا زلت فلا زلت لا رفض ونصب كلاهما يعني عند هؤلاء الذين يتكلمون بالاهواء والباطل ودليله وفي رواية بشبههما حتى وسدد بالرمل وقال ما ساق الله هؤلاء الذين يقولون في علي وأبي بكر وعمر وغيرهم إلا ليدري الله لهم الحسنات وهم أموات أي أن العمل انقطع عنهم بالموت وأحب الله عز وجل أن لا ينقطع عنهم الأجر فأوجد هؤلاء الذين يقعون فيهم ويطعنون فيهم ويكون للصحابة رضي الله عنهم من حسنات وكم يقدم أهل الضلال من الحسنات لأبي بكر وعمر وعموم الصحابة كلما طعنوا فيهم أو ستموهم أو وقعوا في أعراضهم حتى أن الرافضة عندهم مرد يومي وهو في الحقيقة حسنات يومية تقدم لأبي بكر وعمر منهم ورد يومي يلعنون فيها أبي بكر وعمر ويلعنون فيها عائسة وحفصة على وجه التخصيص يوميا في الصباح والمساء وهذا الورد اليومي هو في الحقيقة حسنات تقدم من هؤلاء لأبكر وعمر وإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئات من لعنوها ومن شثموه من من أخطائها وطرحت عليهم ويطرحون في النار انقطع عن صحابها العمل فلم يحب الله أن ينقطع عنهم الأجر يوضح لنا هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أتدرون من المفلس قالوا, من الم... قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار قال بل المفلس التي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ من حسناته فيعطون فإن ثنيت حسناته وإخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح في النار وقال ما صح في الفكرة حديث إلا حديث عثمان بن حسان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا يوم إذن وأصحابه على الحق وكان يكره الصلاة خلق القدري وكان إذا ذكر الراذبة أو إذا ذكر إذا ذكر الراذبة عابه وكان إذا ذكر عابه وكان إذا ذكر ال إذا ذكر الراذبة عابه مشد العين. وكان إذا ذكر الرافضة عابهم أشد العيب ويقول الرافضة أشر عصابة ويقول لم أرى أشهد بالزور من الرافضة كان على علم بالرافضة لهذا نقل عنها رحمه الله كلمات شديدة في بيان حال الرافضة حتى إنه قال لم أرى أشهد بالزور من الرافضة يعني لا أعرف في, في الناس أكثر كذبا وتلحيقا للأكاديب من الراتبة ويقول عن علم بحال هؤلاء وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي بقوله تعالى يزداد إيمانا وقال ليس على أهل الإرجاء أحج من هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤفز ذكاة فذلك دين القيمة أي أن دلالة هذه الآية هوية في الرد على المرجع لأن الله عز وجل ذكر إقامة الصلاة, إقام الصلاة وإتاء الزكاة وهما أعمال وختم الآية بقوله وذلك دين القيمة فالدين يشمل العقيدة والعمل نعم وأعتقد وأعتقد قلبي على ما ظهر على لساني لأنه واعتقد قلبي ماضي واعتقد قلبي أو واعتقد قلبي على ما ظهر على لساني أو واعتقد قلبي على ما ظهر على لساني واعتقد قلبي على ما ظهر على لساني ولا أشتبه في إيماني وأنشد شهدت بأن الله لا رب غيره لا, وأشهد رب غيره لا رب غيره لا رب غيره وأشهد أن البعث حق وأخلص وأخلص, وأخلص وأن عر الإيمان قول مبين وأن عر الإيمان قول مبين وفعل ذكي قد يزيد وينقص يعني. وأن عر الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص الأبيات وقد مرت بقيةها قال والإيمان بهذا كله حب فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإنها وصية الله تعالى في الأولين والآخرين ومن يستق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاتقوا الله ما استطعتم عليه أحيا وعليه أمود وعليه أبعث إن شاء الله تعالى تمت وكملت بعون الله وسلم الله وسلم عندينا. مثل ما رأينا نقول عظيمة جدا جمعها البرزنجي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله وأعيد ما ذكرت أنا أتمنى أن يكتب بحث بعنوان عقيدة الإمام الشافعي وينظر في هذا المتن الطويل وفي مصادره ومرجعه ويوثق ثم يعلق عليه التعليقات خفيفة ويكون هذا خلال فترة الإجازة بعون الله وتوفيقه نعم. بسم الله وإليكم وسبكم الله ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول جاء جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره أنه يكره الدعاء بطول العمر كما وجه كراهة كراهة الدعاء بذلك وجه الكراهة. في الدعاء بطول العمر أن طول العمر مجردا ليس مما يحمد عليه العبد وإنما يحمد على طول العمر مع صلاح العمل كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله فيكون الإمام أحمد رحمه الله كره ذلك لهذا, لهذا السبب أما إذا دعيت له بطول العمر على استقامة أو على طاعة الله أو على تقوى الله عز وجل فهذا مما لا يقرأ أحسن, أحسن الله إليكم هذا سائل يقول كيف يرد على, الفرق على الفرقة التجانية استدلالهم بالحديث إذا مررتم بحلق الذكر فارتقوا على الحلق التي يعلمونها ويجتمعون لفعلها فإنهم كثير الاستدلال بهذا الحديث أرجو بيانه جزاكم الله خيرا يقال أن استدلال التجانية وعموم المتصوفة بهذا الحديث هو استدلال به على غير ذابه وعلى غير وجهه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارطعوا قيل وما رياض الجنة قال خلق الذكر أي الحلق التي يذكروا فيها الله عز وجل وهذا يتناول مجالس العلم ومجالس تعليم القرآن ومجالس التذاكر ومدارسة القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فمجالس فمجالس الذكر هي حلق, حلق العلم ومجالس الحلال والحرام ومجالس التي تبين فيها الأحكام ويبين فيها دين الله عز وجل أما مجالس التجانية القائمة على الأذكار المحدثة والعبادات المخترعة والمخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس الداخلة في هذا الحديث بل هي مخالفة له وهي داخلة تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قد جاء في سنن الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على جماعة في المسجد وعليهم رجل قائم يقول لهم سبحوا مئة فيسبحون ثم يقول لهم احمدوا مئة فيحمدون ثم يقول كبروا مئة فيكبرون ثم يقول هللوا مئة فيهللون ونلاحظ هنا أن جميع هذه الأذكار مشروعة التسبيح والتحليل والتهليل والتكبير وهي أفضل الكلام وأحبه إلى الله لكن الطريقة مبتدعة الطريقة مبتدعة فأنكر عليهم منكارا شديدا قال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما قالوا الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير فقال وهل كل من أراد الخير أدركه فلاحظ أنكر عليهم الصفة التي كانوا عليها في الذكر الذي هو في الأصل مشروع تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل أما التجانية فالصفة غير مشروعة والأذكار نفسها أيضا غير مشروعة أما الأدكار فيذكرون بألفاظ وكلمات لم يسرح للمسلم أن يذكر الله بها ومن أخصها عندهم وأعظمها نفعا أن يذكر الله بالضمير هو بالضمير هو يكرره ويكررونه جماعة ويكررونه جماعة يجتمعون في المسجد أو في المجلس وبصوت جماعي يكررون هذا الضمير هو هو حتى إن أحد من هداه الله من هؤلاء حدثني شخصيا قال كنا نجتمع في, في, في, في حائط أو في حديقة ونبدأ نذكر الله بالضمير هو وبصوت واحد وبعداء واحد قال لي والله لو كنت وراء الجدار تسمع صوتنا ولا ترى شخصنا لما شككت في أن من خلف وراء الحائط ليسوا من الآدميين ليسوا من الآدميين وإنما يعني ذكر نوع من الحيوانات فيقول ما تشكر في ذلك إذا كنت تسمع فقط الصوت ولا ترى شخصنا فهل هذا ذكر لله عز وجل؟ فاستدلال هؤلاء باطل وهم لا في الطريقة ولا في الألفاظ موافقين للسنة فأين لهم نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وهنا لا يقال في مثل مجالس هؤلاء أنها رياض جنة فيرفع فيها الإنسان وإنما في مثل هذا المقام يقال إذا مررتم بماذا يقال إذا مرضهم ذي أماكن الضلال والبدعة فهربوا. نعم هذا المناسب. نعم. أحسن الله إليكم هذا سائر يقول ما معنى وصفه المن الجزيل بالأقدم؟ هذه اللفظة وردت عند المصنف الذي هو المزني رحمه الله في خاتمة كتابه. قال المن الجزيل الأقدم والأقدم هذا من الله عليك وهذا مثل قول الحسن رحمه الله الحمد لله في كل نعمة إن أنعم الله علي بها علي في قديم أو حديث أو سر أو علانية فنعم الله على, على عبده من منذ وجد وهو يغلوه بالنعم ويتولاه بالصحة والعافية والإيمان فمثل قول الحسن في كل نعمة أنعم الله بها علي في قديم أو حديث نعم. أحسن الله إليكم. على سائر يقول إن العمل داخل في مسلم الإيمان فيكون ركنا من أركانه. كيف نجمع بين هذا وبين أن العمل من ثمرات الإيمان الصحيح إذاكم الله خير. العمل من الإيمان ومن لوازم الإيمان وبه يتحقق الإيمان. العمل من الإيمان ومن لوازم الإيمان وبه يتحقق الإيمان وهذه اللفظة موجودة في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله فتبين لنا أحوال العمل فالعمل من الإيمان لأنه داخل في مسمى ومن لوازم الإيمان أي من لوازم الإيمان الباطن وهو ما يسأل عنه الأخ الآن في سؤاله من لازم الإبان الباطن أي صلاح الإيمان في باطن الإنسان يثمر العمل وهذا لا يعني أن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان لكن العمل الظاهر هو ثمره من ثمار الإيمان الباطن بمعنى أنه كلما قوي الإيمان الباطن قوية العمل وزاد في العدد وبه يتحقق الإيمان أي أن وجود الأعمال فالعبد تحقق إيمانه القلبي وتكون سببا لـ لـ لـ لتبات العبد ودوامه على الخير وهذا أثر الأعمال الصالحة على العبد في تبات الإيمان وحسن الخاتمة نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول لماذا لا يروج العلماء عقيدة الأئمة الشافعية كما يروجون عقيدة الحنابلة أزاكم الله خير. علماء الحنابلة يعني حصل من فضل الله سبحانه وتعالى ان كتبوا كتب في العقيدة عظيمة جدا ونافعة في القديم والحديث وكتب لها الله عز وجل انتشار وعلماء الشافعية وجد الشافعية المتأخرين من دخلوا دخولا عميقا في بدعة المتكلمين بدءا من وجود ابن كلاب ثم ما جاء عن تنميذه الأشعري ثم أيضا المدارس التي وجدت فيما بعد وأصبحت هي التي راجت لكن هناك محاولة كبيرة من يعني علماء من الشافعية لرد الناس إلى المعين الأول والأصل الأول أقوال الإمام الشافعي وأقوال المزني وأقوال الشافعية المتقدمين الذين هم على السنة ولم يخالطوا البدعة والمناسب هنا أن لا نقول لماذا وإنما نقول ماذا علينا نحن ماذا علينا نحن أما لماذا هذا شيء انتهى وأمر مضى لكن ماذا علينا نحن ومن الله علينا بمعرفة أقوال هذا الإمام أقوال تلاميذه المباركة التي عليها نور السنة وبهاء الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والبعد عن الأهواء والبدأ نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول القول المصنف والجهاد مع كل إمام فاجر وبر يدل على اشتراط وجود الإمام في صحة الجهاد في سبيل الله الجهاد وغيره يعني وجود الإمام أساس في ضبطه وإلا كما قيل لا يصبح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم ساد ولا يمضي الجهاد إلا بإمام وإلا تصبح أمور الناس فوضى إذا كانوا يسيرون في غير إمام وإذا كان عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالسفر أكد على قضية الأمير فكيف بالسفر الذي هو سفر جهاد فلا جهاد إلا مع إمام نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل تنصح بقراءة كتاب شرح السنة على العوام وشرحها لهم كتاب شرح السنة للمزني متن عظيم من متون السلف ومن المناسب إفادة الناس به وتعليمه للطلبة ونشره وإشهاره وإفادة الناس منه وأيضاً ادخال في المدارس إن أمكن ويكون مدخلك القوي في بلادك إذا كانوا شافعية أن تبرز أن هذا المثن للإمام المزني تلميذ الشافعي رحمه الله تدخل عليهم من هذا المدخل الذي هو في الحقيقة ما يستطيعون رده ولا سبيل لهم إلى رده نعم أحسن الله وعليكم هذا سائل يقول هل هناك كتاب يشرح قيدة المزني تنصحني فيه هو الذي أعرف له هذه الطبعة التي بتحقيق أخونا جمال العزون وعليها تعليقات خفيفة لكن كتاب يشرحه لم أقف أنا على شيء من ذلك احسن الله إليكم السؤال يقول المصنف رحمه الله عند حديثه عن القضاء والقدر لم يذكر إرادة العبد ومشيئته في العمل فقال الخلق عاملون إلى آخره أرجو توضيح ذلك. أعد السؤال. المصنف رحمه الله عند حديثه عن القضاء والقدر لم يذكر إرادة العبد ومشيئته في العمل. فقال الخلق عاملون إلى آخره أرجو توضيح ذلك. قوله رحمه الله الخلق عاملون هذه الكلمة كافية في إثبات المشيئة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في هذا الباب اعملوا فكل ميسر لما خلق له فالأمر بالعمل دليل على وجود المشيئة إذ إن من لا مشيئة له لا يؤمر لا يقال لمن لا مشيئة له صلي أو صم. من كان كالورقة في مهب الريح لا يؤمر فأمره بالعمل ودعوته إلى العمل هذا دليل على ثبوت المشيئة أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هي الكتب التي تتعلق بالعقيدة التي تنصح بها المتدئين كتب العقيدة كثيرة الكتب العقيدة للسلف كثيرة لكن أكثر الكتب حضوة وانتشارا ونفعة ونفعا وأيضا كثرة الشروحات لها الواسطية لشيخ الإسلام ابن وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد الدوهاب والأصول الثلاثة هذه الكتب للمبتدئين من أنفع ما يكون هذه الكتب للمبتدئين من أنفع ما يكون نعم إن شاء الله وعليكم هذا سائل يقول ما هي الكلمات التي توجهها إلى الطلبة إلى رجعوا إلى بلادهم جزاكم الله خيرا أقول إخواني الطلبة سائلا الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق في سفرهم إلى بلادهم أن أمامهم أموراً عدة وننصح الطالب عندما يذهب إلى بلاده أن يكون عنده برنامج مسبق يهدف لتحقيقه في السفر ولا, ولا بأس أن يضع خطوط عريضة أو عناصر لأهدافه في سفره ورحلته وهذه الأهداف التي أمامه يبذل جهده في سفره في تحقيقها ويضع لنفسه برنامجا معتدلا يمكنه أن يقوم به لا يضع لنفسه برنامجا شاقا ثم يصل ويراه شاقا فيدع الجميع ولكن يضع برنامجا معتدلا لنفسه ثم يجاهد نفسه على تتميم هذا البرنامج وإن بقي معه فضل وقت يضيفه في مزيد من الأعمال الصالحة وأعمال الخير ويأتي في مقدمة وأهم ما ينبغي أن يعتني به الطالب عندما يذهب ذر ويبلغنا عن بعض الطلاب أنه يصل إلى البلد ويتأخر ذهابه لوالديه بينما الذي ينبغي أن يكون أول عمل يبادر إليه حين وصوله أن يتجه إلى والديه ويتقر عينه في الجلوس و الإحسان للإبرهما والاعتذار عن التأخير عنهما وإشعارهما بأنه معهما على ذكر دائم ومستمر بالدعاء والتودد إليهما والتلقب معهما إحسان الله إليكم أيضا أمر الدعوة أيضا أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون طالب العلم قدوة للناس. أنت الآن إذا رجعت إلى البلاد تعد شخصا آخر. أنت قدمت من المدينة، قدمت من بلد العلم وبلد الإيمان ومأرز الإيمان ومهبط الوحي. ف القلوب الأعين تنظر إليك والأعمال تتابع فينبغي أن تكون قدوة للناس في أعمال الخير واعمال البر وأن تكون أبعد الناس عن سثاف الأخلاق ورديئها وسيء الأعمال وسنيعها وتجاهد نفسك على الأعمال الصالحة وتتعود بالله من الشيطان الرجيم فتكون قدوة للناس في تبكيرك للصلاة ومحافظتك على العبادة وحسن المعاملة وحسن التودد والتلطف مع الناس أيضا كسب قلوب الناس من الأقارب والجيران وتقصيصهم بالزيارة وتقديم الهدايا حتى لو تهدي يعني أشياء عادية جدا ورخيصة لكن اثيانك للشخص في بيته وقصدك له بالزيارة وتقول له هذه هدية متواضعة وضرتها لك من المدينة تفسر قلبه بذلك ويشعر بمكانك خاصة إن قلت له والله معانا هذه متواضعة لكنني منذ اشتريتها من المدينة وانا قاصد أنني أمر يحس يعني يحس أن أن أن أن أنك أنه في قلبك وله مكان عندك وأنك في المدينة تفكر فيه فتكسب قلوب الناس بابنية الدخول عليهم في الدعوة والاستلاح والتربية والتعليم والوصية عموما في هذا الباب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمان قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السياة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن وهذا الحديث جمع أصول المعاملة معاملتك مع الله كيف تكون ومعاملتك مع نفسك كيف تكون ومعاملتك مع الآخرين كيف تكون جمع أصول المعاملة في هذا الحديث اما المعاملة مع الله فبالتقوى وملازمة التقوى اينما كنت والمعاملة مع النفس أن تكون حريصا على اكتساب الطاعات والحسنات وأعمال البر والإنسان عرضه للخطأ فإكثاره من الحسنات ومحافظته على الطاعات فيه العواقب الحميدة والآثار الطيبة له في حياته قال وأتبع السيئة الحسنة تمحى وأما المعاملة مع الناس قال خالق الناس بخلق حسن وأحسن ضابط لمخالقة الناس أو معاملة الناس بالخلق الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك هذا هو الخلق الحسن ماذا تحب أن يتعامل به معك فأحبه للناس وعاملهم به وأسر الله جل وعلا للجميع التوفيق والسفداد والهداية والرشاد نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول قال المصنف رحمه الله تعالى والبراءة منهم فيما أحدث مالا يفدع ضلالا ما هو طابط البدعة المضلة, أو المضلة. البدعة المضلة مثل ما قال عليه الصلاة والسفلانة حديثها العظيم الذي هو قاعدة في الباب قال كل بدعة ضلالا كله بدعة ضلالة ولكن الضلاله من حيث حجمها متفاوتة والمصنف يفرق هنا بين من يخطئ يجتهد ويخطئ ويتحرر الصواب وبين من يتبنى تأسيس البدع وإنشاء الضلالات ويترك التعويل على الكتاب والسنة ويبني تقريراته على الأهواء أو على العقول أو على التخرصات أو على الكلام أو نحو ذلك نعم أحسن الله إليكم على سائر يقول ورد في الحديث الصحيح أن أهل الموقف يتأذون من طول الموقف وما فيه فيذهبون إلى آدم من أجل أن يلجأ إلى الله يفصل بين الناس وهكذا سائر الأنبياء إلى أن يصلوا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهل هذا خاص المؤمنين أم بجميع أهل الموقف الموقف موقف ثقيل وموقف طويل لكن لله عز وجل على عباده حسب مراتبهم في الإيمان أفضال ونعم ومن ذلك ما جاء في الحديث أن في, في أوصاف كثيرة ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله وكذلك ما مر معنا في الشرح وهو في مستدرك الحاكم بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يوم القيامة للمؤمنين كما بين الظهر والعصر بمعنى أنه يهون هذا الموقف الطويل ويخفف على أهل الإيمان فيمر عليهم كما بين الظهر والعصر نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل في النار تلك محرق كيف يفسر ما ورد أن شدة البرد من فيح جهنم عذاب النار نوعان حر شديد وبرد شديد يعني حر وزمهري الذي هو شد البرد وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين فما تجدون من شدة الحر و و وما تجدون من شدة الزمهرير أو البرد فالنار عذابها الحر الشديد والبرد الشديد نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول كيف الجمع بين قول الله تعالى في سورة المعارج يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقوله تعالى في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سمة مما تعدون الآية التي في سورة المعارج مرت معنا عند المصنف رحمه الله ومر معنا الإشارة إلى قول ابن عباس وغيره أن المراد يوم القيامة ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب أو ثبه لا يؤدي زكاتهما إلا يحمى بها ويكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم ينظر بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو إلى النار كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يوم الآية التي في, في سورة السجدة قول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فهذا كما هو واضح في, في سياق الآية عروج الملائكة فعروج الملائكة إلى الله عز وجل فعروجهم في, في يوم هذا مقداره لكن الله عز وجل أقدرهم أن يعرجوا إليه في رحظة وسريعا لكن مقدار العروج ومدة العروج احتاجنا هذا الوقت الطويل وقد جاء في بعض كتب التفسير عند ابن جرير الطبري أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه قال له ما اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة فقال له ابن عباس ما اليوم الذي مقداره ألف سنة قال سألتك لتخبرني سألتك لتخبرني باليوم قال هما يومان أخبر الله بهما في كتابه ويومان أخبر الله بهما في كتابه ولا أقول في كتاب الله ما لا أعلم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز الاستهزاء بالمكتدعين وتضييق الطرق عليهم فيدون بارك الله وفيدونه الإنسان إذا رأى المبتدعين المطلوب منهم منصحتهم وليس الاستهزاء والاستهزاء لا يأتي بخير بل لا يأتي إلا بشق فأنت تضرهم بهذا الاستهزاء وتضر نفسك لأنك تجرئهم عليك وتحرسهم على التطاول عليك فلا تستفيد ولا يستفيدون ولكن المطلوب المناصحة بالتي هي أحسن والدلالة للخير نعم ساء الله إليكم هذا سائل يقول معلوم أن الراقب لا يضطرون بفضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل هذا لا يوجب علينا تكفيرهم أهل العلم نصف على أن تكفير صحابه بخاصة الشيخين هذا من الكفر استذل بعضهم بذلك من القرآن في قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار استذل بهذه الآية مالك رحمه الله وغيره والطعن في الصحابة ولاستيما خيارهم وأفاضلهم ومقدموهم هو في الحقيقة طعن في الدين كما قال بعضها للعلم الطعن في الناقل طعن في المنقول فإذا طعن في نقلة الدين أين الثقة بالدين إذا كان نقلته وحملته مطعون فيهم ولهذا يرى بعض المحققين أن نشأة هذه الفرقة هي في الحقيقة لإفساد الدين من أول ما ناشد عندما أسسه عبد الله بن بن سبا وأشار إلى هذا المعنى الدارمي في الرد على الجهمية في آخر الكتاب وأن ما وجد سبيل لهدم الدين إلا بالتبتتشفور بالتشييع لإآل البيت ومن ثم تنفيذ مثل هذه الأمور التي يأتي فيها مقدمة الطعن في حملة الدين حتى لا يكون هناك وثوق بالدين ولا طمانينة إليه في يصلون إلى مقاصدهم ومآربهم من إضاءة الدين ولهذا جاء عن أبو زرعة الرازي رحمه الله منه قال إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق لأن القرآن حق والدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة هم الذين نقلوا لنا ذلك إنما أدى إلينا ذلك الصحابة فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا صهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقا أحسن الله إليكم على سؤال يقول ما مقصود قوله عليه السلام أصحابي أصحابي عند الحوق هل يقصد أصحابها المؤمنون وكيف يسميهم أصحابا وهم مباعدون عن الحوض هذا الحديث حديث الحوض حديث متواتر والنبي صلى الله عليه وسلم حديث الواردة في الحوض حديث متواتر وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذات أقوام في رواية اختلجون دون الحوض فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنه إنك لا تدري ما أحدث بعدك وجاء في بعض طرق, طرق الحديث أنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم وحمل أهل العلم آه هذا الحديث في من ارتد ومات على الردة في من ارتد ومات على الردة قوله لم يزالوا مرتدين منذ تركتهم فهم كانوا آمنوا به عليه الصلاة والسلام وصاروا من أصحابه ولكنه لما مات ارتدوا وماتوا على الردة فهؤلاء هم الذين يعنيهم الحديث ومنهم الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو الذي قام بحرب المرتدين هو وخيار أصحابه فالحديث يحمل على من ولهذا تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ومات على الإسلام أما من لقيه وآمن وحصلت منه ردة ومات على الردة فهذا ليس من الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي هذا باعتبار الحالة التي تركهم عليها ثم بين له وهذا فيه دليل على أن صلى لا يعلم الغيب دليل على أنه لا يعلم الغيب مع أن بعض الغلات يقولون أنه وهو في قبره حاضر ناظر يسمع كلامنا ويعلم حالنا فكيف يكون كذلك وهو يوم القيامة يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك أين العلم بالغيب؟ أين العلم بالغيب؟ إذا كان يقال له يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فالشاهد أن الحديث محمول عند أهل العلم على من ارتد ومات مرتدا والرافض المخدلون أول من يدخل عندهم في هذا الحديث دخولا أوليا أبو بكر رضي الله عنه الذي حارب المرتدين وهذا من زيغ قلوب هؤلاء نعم. أحسن الله عليكم على سائل يقول هل يكون انتشار غضائلهم ومحاسنهم أيضا صحابة من أسباب حمايتهم فيما شجر بينهم لأنهم في بعض البلدان يوجد روافد يتعل... يتعلمون ويحذرون الناس من أبي بكر وعمر من شدة بغضهم هذا كيف يكون الرد عليهم الشهار مناقب الصحابة وفضائل الصحابة أشرت في... في... فيما سبق إلى أن في فوائد عظيمة جدا فوائد ت... تنعكس على من قرأها. مآثرهم ومناقبهم وأيضا فوائد تنعكس على من يسمعون هذه المآثر والمناقب والفضائل فيزدادوا حبا للصحابة أيضا قد تكون سببا لهداية أقوام ممن ابتلوا بشيء من الخطأ تجاه الصحابة إذا سمع المآثر العظيمة والمناقب الحميدة فربما تكون سببا أن يكف لسانه، وأيضاً تفيد تحصين الناس من من من الضلال وجعات الباطل وأهل الوقيعة في الصحابة فيحصنون بنشر مناقب الصحابة وفضائل الصحابة، فالشاهد أن هذا لا شك أن أن فيه فوائد عظيمة، وأما الرد على الراصدة فرد على الرافضة يكون هذا يكون بهذا ويكون أيضاً بكشف ماهم عليه من باطل وفضح هم عليه من ظلم. أحسن الله إليكم على سائل يقول لماذا يقال علي كرم الله وجهه؟ هذه الكلمة كلمة متأخرة ليست معروفة عند المتقدمين مثل ما قال ابن كثير في تفسيره أن جاءت في بعض عبارات في عبارات بعض النساخ. مستاخ الكتب وليست موجودة في عبارات وأقوال المتقدمين و علي والصحابة كلهم يقال في حقهم كرم الله وجوههم رضي عنهم وغفر لهم ورحمهم ولكن تخصيص علي بذلك هذا أمر وجد عند المتأخرين و أبو بكر الله رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه إن كانت هذه دعوة مطلوبة فهما حق بها لأنهما أفضل منه بسهادته هو رضي الله عنه فتخصيص علي بهذا هذا من الأشياء التي وجدت عند بعض من الساخ الكتب والوراقين المتأخرين نعم. أحسن الله عليكم هذا سائل يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي يكون في اتجاه خلته مقابر المسلمين حيث يفصل بين المسجد والمقبرة خيطان المسجد وزاكم الله خيرا هذا يشمله الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل, هل تجوز الصلاة خلف من يستخدم السحر؟ هل هل تجوز الصلاة خلف من يستخدم السحر؟ من علم عنها يقينا أنه ساحر ويتعاطى السحر فلا يصل خلفه لأن, لأن الساحر لا يكون إلا كافرا كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم إلى آخر الآية والآية التي بعدها وآيتين بعدها وذكر و و أهل العلم في هذا السياق سبعة وجوه على كفر الساحر سبعة وجوه على كفر الساحر إذا علم يقينا أنه ساحر فالساحر كافر لا تصح صلاته لنفسه ومباب أولى لا تصح مامته لغيره أحسن الله إليكم هل سائر يقول من كان مصببا الثوبة مدخب هل يصلى خلفه؟ من إيش؟ من كان مصبل الثوب أو مدخن فهل يصلى خلفه الصلاة تصح خلف العاصي والفاسق لكن لا يقدم يقدم من هو خير منه وأولى بالإمام لكن إن حصل أنه صلى خلف عاصي فالصلاة صحيحة ليست باطلة لكن لا يقدم لا يقدم العاصي و من ظهرت عليها يعني أمارات الفسقة والمعصية لا يقدم وإذا إذا صلى خلفها صلاة صحيحة أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما الضابط الدقيق في معرفة الصحابي وهل ذو الخويصر الصحابي وهل يترضى عنه وهل قاتل عثمان رضي الله عنه صحابي أم غير صحابي الصحابي ضابطه مر معنا صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان فمن كان كذلك فهو صحابي والعلماء رحمهم الله جمعوا كتب في الصحابة ومثل كتاب الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن البر وكتب أخرى كثيرة ألفت في ذكر الصحابة ووعدهم وذو الخويصره هو الذي جاء فيه الحديث الصحيحين وغيرهما لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان جاءه مال وقسمه فقال اعدل يا محمد قال اعدل يا محمد فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال إذا لم أعدل أنا من الذي يعدل أو كما جاء في الحديث فعلى كل حال قال قالنا يخرج من بؤبؤ هذا أقوام تحكرون صلاتهم خلف صلاتكم وعبادة ونعم ويقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فمثل هذا يعني بعض العلماء يستشكل عده في الصحابة لهذا الموقف الذي الذي الل حصل منه أمام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الانتقاد وأذكر بن ذكره في الإصابة وأشار أظن إلى ابن عبد البر ذكره أو غيره وقال أنا عندي توقف في ذلك عندي توقف في, في ذلك يعني في, في عده في, في الصحابة أو عندي وقفة في ذلك أو. وقاتل عثمان رضي الله عنه قاتل عثمان رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عن عثمان هذا يعني كما حقق أخونا محمد الشيخ محمد الغبان له كتاب قيم بعنوان فتنة مقتل عثمان كتاب قيم جدا وبذل فيه جهود يعني كبيرة في إعداده وجمع مادته وأخذ منه وقت طويل أنا على معرفة جيدة ب بذلك فحقق هذه المسألة هو بين في في دراسة وكنت قرأت الكتاب كاملا بين تحت عنوان من القاتل من الذي قتل عثمان وبرأ من من التهم من الصحابة مثل محمد بن من بكر وآخرين مبين أن ما في أسانيد صحيحة بل ذكر أسانيد صحيحة ترد ذلك. مثل خروج محمد بن أبي بكر جاء باستاذ صحيح أنه خرج و و ولم يكن له يد في, في, في قتل عثمان رضي الله عنه وحقق أن الذي قتله رجل أس أسود من, من مصر أظن اسمه جبلة على كل حال ترجعون إلى, إلى هذا الكتاب كتاب قيم جدا ومفيد وفيه تحقيقات واسعة ومفيدة ونافع لطالبة العلم ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله تعالى علم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أريد أن ننبه الإخوة إلى فائدة حتى وأنتم قيام أن اليوم فيه كلمة في مسجد القبلتين بعد صلاة العشاء لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة كلمه مباشرة عبر الهاتف وأيضاً في فرصة لطرح الأسئلة في فرصة لطرح الأسئلة وهذا سيكون بعد صلاة العشاء في نفس الكبلتين في هذه الليلة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.